1. Inna Allah yahkum ma yurid 2. Ya ayuha الذina ámanu 3. La tuhilu ša'aira Allahi وَلَا ولا الشahra الحarama 5. ولا الهدي ولا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 وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَ النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 117. فلا تخشوهم وأخشون 118. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 119. وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم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 119. وفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من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 111. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 112. يا أيها الذين آمنوا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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لا أُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سواء فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيْفَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تنزالوا تطالعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 11. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 12. يهدي به الله من اتبع تَبَعَ عَرِضَانهُ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ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 يَخْنُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ إِنَّ صَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَايَةً مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلِكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Qa qa qom dhkulu al-arz al-mukaddesa Lati ketab Allah lakum Wala tertedu ala adbari kum Fatanqaribu khasirin Qalu ya Mousa بَرِّنَ وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا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 فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قَرَبَ قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلُ لَنكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ نريد ان تكتب ابي اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين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 فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَ قَدجَ أَكْثُ رُسُلونَ بِالبَيينَاتِثُمَّ إِ كَثًا مِرْهُم بعَعْدَ ذَلِكَ فِي الأأَبِّ لَ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 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَنَمَرُّ لِلْكَذِبِ أَكَانُوا لِالسُّحْتِ فَإِن جَاءُ كَفَح بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ كَمَا نَكَوَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والرّبانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وَكَتَبنَا لَيجِ فِيذَا أَنََّّفْسَ أن بِ فْسِم وَالْعَينََ بِالعَيْينِ وَالآم فَ بِالْأَم فِي وَالْأُذُونَ بِالْأُذُونِ وَالسَِّ بِالسِنِّ والجروح قصاص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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وَالَْحكُمْ أَهِلإِن جِلِ بِمَا أَن زَلَ اللهَّهُ فِي وَمََّم يَحكُم بِمَا أَنْ زَلَ اللهَّهُ فَأُلائِكَهُ مُفَاسِ 111. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 112. فاحكوا بينهم بما أنظروا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا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 بِأُحْكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن دينك من بعض الله اليك فان تولوا فعلم انما يريد الله ان يصيبه ببعض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 يَتَّخِذُ الْيَهُودُ النَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي 11. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأذر ثياب الفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اذا الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 تَتَّخِذُونَ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ت تت... يَتَّخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَنَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَ دَيْتُم إلىلَى الصَّلَاتِِ التَّخَذُوهَاهُ زَُ وَلعبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْم لَا وَلِئَ애لَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ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 1. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت 2. لبئس ما كانوا يعملون 3. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم لَمَّا سَمِعَ كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ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 Qul ya أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وَأَررس النَّ إلَيْهِم رُسُلًا كلُ مَ جَ أَهُم رَسُولُ بِمادَ تَهْغوَ فُسُهُم فَيقًا كَذذَّبُ وَفَيق وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَّاهُم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 1. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 2. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 3.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 وَمَا وما من إله إلا إله واحد 12. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 13. أفلا يتوبون إلى الله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 7. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 8. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 9. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.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 لا تنجي تن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تنجي تن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصرى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 تَرَاءَى عُيُونُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكْتُبْنَا وَمَا لَنَا لَا بِاللَّهِ وَمَا جَاءَ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 مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنصَابِ وَالْأَزْلَامِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في خمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون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 يا ايها الذين امنوا ليبلوانكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ وَمَنْ عَدَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ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 1. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ وَفُورٌ حَلِيمٌ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 11. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 12. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كَانَ آباؤهم لا يعلمون شيئا وَلَا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم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 أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَاً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 وَ إثْمَ فَأَ خران قُمانان مَ قامَهُ م مِنَّ نَتحّ لَهِمُ الأولَان ايونقسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي قوم الفاسقين 1. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام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 التوراة والانجيل واذا تخلق من الطين كهيئه الطير واذا تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيه فتكون طيرا باذن وتبرئ الاكمه والابرص باذن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 تَهُمُّ بالبَيِّناتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا اذ قَال الحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ قُل مِهَا وَتَقُمَئِ قُلوبُونَا وَنَعلَمَ أَنْ قَدِ صَدَق تَنَا وَنَكُونَ عَلَيهَا مِنَ الشَّهِديد قَدَعي سَابنوا مَرِّييَمَ اللهَّهَُّ رَبّنَ أَنزِل عَلَنا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ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 إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْ تَعَلَّمُ الْغُيُوبِ